وكذلك كما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امة واننا وان ما على اثارهم مقتدون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 فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من الرسل نأجعلنا من دون الرحمن آل هتي يعبدون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 أيَةٍ إِلاَّ يَأَكُّ بَرُّ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِي الرَّعْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ إِسْرَاً وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَأْحِيٍ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ